بسم الله الرحمن الرحيم وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ عَصْفًا وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا فَالْفَارِقَاتِ فَرْقًا فَالْمُلْقِيَاتِ ذِكْرًا عُذْرًا أَوْ نُذْرًا إِنَّمَا تُوْعَدُونَ لَوَاقِعًا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل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 ويل اليوم اذ لل مكذبين انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انطلقوا الى ظل في ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب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 فإن كان لكم كيد فكيدون ويلو يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويلو